يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعيقة بظلمهم إلى آخر الآية يقول الله عز وجل يسألك أهل الكتاب مر معنا غير مرة أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد هنا اليهود خاصة لماذا سياق الآيات؟ فإن سياق الآيات في ماذا؟ في اليهود وأيضا هذه الأوصاف ذكرها الله في موضع آخر في اليهود وأيضا ما ذكره ابن جرير وغير ابن جرير من أسباب النزول ما ورد أن بعض اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فالمراد هنا اليهود يسألك أهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء هذا من جهالاتهم من رعونتهم من تعنتهم يسالون ايات تعنتا والا الرسول عليه الصلاه والسلام جاء من الايات الواضحات البينات ان تنزل عليهم كتابا من السماء قيل المراد كتابا من السماء قيل جمله كما جاء موسى بالالواح اي ان كنت رسولا من عند الله فاتنا بكتاب من السماء جمله كما جاء موسى بالالواح لان القران نزل منجما مقصطا على حسب على حسب الوقائع كما هو معلوم وهذا هو المشهور وقيل طلبوا ان ينزل عليهم كتابا من السماء الى فلان وكتابا الى فلان بأنك رسول الله وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت وحصلت فكان طلب الزيادة من باب التعنت ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما قال في سورة سبحان وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع قال الله عز وجل مسليا النبي عليه الصلاة والسلام فقد سأل موسى أكبر من ذلك تسلي للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يا أيها النبي لا تعجب من سؤال اليهود لك أن تنزل علينا كتاب من السماء فهذا ديدنهم أليس كذلك؟ هذا ديدنهم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك كما سيأتي فقالوا ارنا الله جهرا فقد سألوا موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام نبيهم أكبر من ذلك نعم طيب سألوا موسى من الذي سأل موسى اليهود في زمن من موسى طيب لماذا لماذا أسند الأمر إلى من كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من المعلوم أن الذي سأل موسى من اليهود هم في من زمن؟ في زمن موسى وهؤلاء الذين قالوا أن تنزل علينا كتابا من السماء اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسند السؤال إليهم مع أن الذي سأل من؟ أسلافهم في عهد موسى وإن وجد من آبائهم في أيام موسى لأنهم طبعا لهم السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت هذا مرارة فقد سألوا موسى أكبر ذلك منهم اليهود في عهد موسى وأسند الأمر لليهود في عهد محمد لماذا لأنهم على ملتهم وراضون وعلى مذهبهم ومشاكلين لهم في التعنت أي أن حاضر هؤلاء اليهود الذين يعيشون معك يا محمد كماضي أبائهم والأقدمين وأخلاق الأبناء صورة من أخلاق الأباء وجميعهم لا يبغون من سؤالهم الاهتداء إلى الحق وإنما يبغون التعنت فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة نسأل الله السلام نعوذ بالله وهذا سبق معنا في أي صورة في صورة البقرة وهؤلاء هم من السبعون الذين اختارهم موسى فجاءوا لميقات الله وسمعوا الله يكلم موسى ومع ذلك قالوا فأرنا الله قالوا أرنا الله جهرة يعني وإلا فلست بصادق فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا حتى نراه جهارا أي رؤية منكشفة بينه فأخذتهم الصاعقة بظلمهم هذا جزاء على قولهم وعلى تجرؤهم وعلى اعتدائهم ما هو فأخذتهم الصائقة بظلمهم البأس سببية أي بسبب بسبب ظلمهم وطغيانهم وعتوهم وعنادهم وبسبب الاعتداء في الدعاء فإن ما هو الاعتداء في الدعاء أن تطلب ما لا من يكمل يحدث ما لا يمكن الاعتداء في الدعاء أن تطلب مالا يمكن كان تقول اللهم اجعلني نبيا اللهم اجعلني رسولا اللهم اجعلني لا أموت هذا اعتداء في الدعاء وسيكون قوم يعتدون في الطهوري والدعاء طيب فأخذتهم الصائقة بظلمهم الصائقة كما قال ابن جرير رحمه الله يقول ابن جرير الصائقة كل أمر هائل رآه الرائي أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل صوتا كان ذلك أو نارا أو زلزلة أو رجفة انتهى. هذا كلام الجري هذه الصائبة حين تكون نار حين رجفة شيء عظيم يؤدي لماذا إلى الموت فهؤلاء فأخذتهم الصائقة بظلمهم كما قال تعالى في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون طيب فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ما معنى أنتم تنظرون قيل ينظر بعضهم إلى بعض يقع ميتا حتى ماتوا عن آخرهم ما اختيار ابن جرير وإلا قيل صعق بعضهم والبعض الآخر ينظر ثم بعث الذين صعقوا وصعق الآخرون والأول اختيار ابن جرير يعني ينظر بعضهم إلى بعض يقعوا ميتا حتى ماتوا قولوا في سورة البقرة في أيضا البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم أي أحنيناكم هذا الأحيو أحنيناكم وفي هذا دليل على أن هذه الصعقه كانت موتا حقيقيا لقوله ثم, ثم بعثناكم هذا قول جمهور العلماء إنه كان موتا حقيقيا يعني زعم قوم أنهم لم يموتوا، لكن هذا قول ضعيف وهذه الآية التي في سورة البقرة قصة من أدلة البعث من أدلة البعد. ثم اتخذ ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجلة إلهم، وهذا من كمال جهالتهم ورعوناتهم وعيناتهم. نسأل الله السلامة وإصرارهم على الكفر فإنهم مكتفوا بعد نزول التوراة بطلب الرؤية جهرة بل ضموا إليه عبادة العجل طيب قال السامي لهم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني موسى ذهب يطلب إله النسي إله هذا إله نعوذ بالله قال تعالى وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون من بعده يعني بعد ذهب موسى ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات اليد والعصا وفلق البحر وتضيئ الغمام وأنزل من والسلوى وإنجاءهم من عدوهم إلى غير ذلك ولذلك في قوله من بعد ما جاءتهم البينات بيان لفرط ضلالهم وانطماس بصيرتهم لأنهم لم يعبدوا العجل عن جهاله وإنما عبدوه من بعد ما وصلت إلى أسماعهم وعقولهم الدلائل الواضحة على وحدانية الله عز وجل وعلى أن عبادة العجل لا يقدم عليها إنسان فيه شيء من التعقل وحسن الإدراك نعم وقد ذكر الله قصه الاجل في سوره طه والاعراف الى غير ذلك من بعد ما جاءتهم البينات نعم يقول الرازي والمقصود من هذا الكلام أن هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء فاعلم يا محمد أنهم لا يطلبونه منك إلا عنادا ولجاجا فإن موسى قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر المعجزات القاهرة ثم أن إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عباده العجل وكل ذلك يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق فعفونا عن ذلك أي عفونا عن اتخاذهم العجل إلهاً بعد أن تابوا وأقلعوا عن عبادته لأن التوبة تجب ما قبلها قال الله تعالى لكن كانت توبتهم توبة شديدة أليس كذلك؟ قال الله تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجله فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه التواب الرحيم وهذا من سعه رحمه الله عز وجل يعني عبد العجل وقعوا بالشرك الذي واظم ذنب ومع ذلك من تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى في النصارى حينما قال وقالوا إن الله قال بعدها افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم واتينا موسى سلطانا مبينا اي الحجه البينه قال ابن عباس اليد والعصا وقال غيره الايات التسع من فوائد الايه تعنت اهل الكتاب ومن فوائدها تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم ما وجه التسليه انهم سألوا ان ينزل عليهم كتابا من السماء فقال الله نبيه سأل موسى أكبر من ذلك يعني هم قوم يعني قد تعودوا على العناد والتعنت ومن فوائد الآية أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهره من أكبر العدوان ومن فوائد الآية بيان قدرة الله حيث اهلكهم جميعا هؤلاء أهلكوا جميعا إن الله لا يظلم الناس شيئا بقوله بظلمهم من فهد الآية أن الظلم سبب للعقوبة ظلم النفس والظلم الشرك سبب للعقوبة ثم قال الله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم يقول ابن كثير وذلك أنهم حين امتنعوا عن الالتزام بإحكام التوراة وظهر منهم إباء عما جاء به موسى رفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى ما فوق رؤوسهم خشية يسقط عليهم كما قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة ورفعنا فوقهم الطور الطور الجبل العظيم بميثاقهم اختلف العلماء في معنى بميثاقهم قيل أنهم تنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حتى قبلوا وصار المعنى ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدين وقيل أنهم أعطوا الميثاق على أن يرجعوا عن الدين إلى غير ذلك وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اي باب باب القريه باب القرية التي امروا ان يدخلوها اختلفوا فيها فقيل هي بيت المقدس وقيل إيليا وقيل اريحا ونحن نقول قاعده يعني ما دام ان الله ابهمها فلسنا بحاجه لمعرفتها لان المقصود ماذا القصه والعبره والاعتذار والتعاب فقضية هي بيت المقدس أو إيلي أو غير هذه قاعدة في التفسير أن ما أبهمه الله فلا ينبغي ان يبحث مدام أنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة ولا عن الرسول تسميتها هل مقصود القصة سواء كانت هذه القرية أو هذه القرية يعني المقصود أن بعض المفسرين أو بعض الناس يعني ربما يجلسوا اوقاتا كثيرة وساعات طويلة في تعيين هذه القرية ولا داعي من ذلك لان لم يرد فيها نص نعم وقلنا لهم على لسان انبيائهم ادخلوا باب القرية التي أمرناكم بدخولها ساجدين لله قيل وهذا سبقت في البقرة قيل المراد السجود الواقع المعروف السجود المعروف وقيل خاضعين متذللين لأن السجود يطلق بمعنى الخضوع والذل كما قل ادخل ساجد خاضع ذا شاكر لله عز وجل لذلك طبعا خالفوا خالفوا كما قال في سورة البقرة كما ستأتي الذين رجحوا قالوا إنه السجود الحقيقي قالوا أولاً ظاهر اللفت وقالوا أيضاً أنهم دخلوا على أدباره عكسوا هم أهل إناد فقال هذا يدل على ماذا ذن المرض بالسجود السجود الحقيقي طيب وهذه القصة تحدث عنها الله عز وجل في البقرة وافي الاعراف قال الله تعالى في سوره البقره واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقلنا لهم لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت اي لا تعدوا باصطياد الحيتان يوم السبت ماذا فعلوا؟ خالفوا وتحايلوا واصطادوا يوم السبت. أهل تعنت ولذلك قليل ما تجد من يسلم من اليهود نصر الله سلامه لأنه من حقد اليهودي فيه حق وبغض وتجد جميع الصفات القبيحة موجودة فيه من البخل والتعنت وحب الدنيا والجشع والطمع حدث ولا حرج فاختبرهم الله عز وجل اختبار الله يبتلي عباده بسبب طمعهم اختبرهم أن يوم السبت ينهون عن الاستياد في يوم السبت طيب وذكر الله عز وجل قصة اعتداء اليهود على محارم الله في يوم السبت في آيات كثيرة قال في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردتاً خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظه للمتقين فجعلناها الضمير يعود على ماذا القريه هذه القريه التي اعتدت وخالفت وتحايلت اصبحت عبره لغيرها وهذا يدل على تحريم الحيل وان الحيل من صفات اليهود ويدل على ان الامر اذا كان فيه حيله اعظم من الامر الذي ليس فيه حيله فالربا بحيله حرام اغرب من الربا الواضح مثل ريال بريالين هذا رiba يأتي مثلا لعملية ربوية بالحيلة هذه يخطر لأنه رiba وحيلة نسأل الله السلام ولذلك الله مسخهم لأنهم رادوا مسخ الدين وقد ذكر الشيخ الإسلام نقرات القديمة اللي بنتجمي في يعني في الله رحمه الله لماذا مسخ الله هؤلاء مع أن في اليهود من قتل الأنبياء وفي اليهود من فعل وفعل كلهم كفروا بأمبياء الله وما مسخ هؤلاء قال لأن هؤلاء رادوا يمسخ الدين فيخشى على هؤلاء الذين انتشرت في هذه الأمة في معرض السيارات وغير معرض السيارات من التحايل يخشى عليهم ورياضوا بالله من الخسف وما المراد بالخسف حقيقة أو معنويا حقيقة الراجح أنه حقيقي صار قردة فجعلناهم نعم فقلنا لهم كونوا قردة هذا الصحيح أنه حقيقي خاسئين ذليلين وكذلك في العراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراء يوم السبت تأتي الحيتان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نعوذ بالله والقصة معروفة وضعوا حبال وشباب شباك متى يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت فتسقط في الشباك لذا جاء أحد أخذوا آه. قال لم نصد يوم السبت إحنا متى نصدنا يوم الأحد وتحايلوا على محارم الله يقول الشنقيطي القرد جمع قرد وهو الحيوان المعروف وهو من أخس الحيوانات لماذا؟ قال الدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإيهانتهم وصغرهم وهذا معروف من أن القرد من أخس الحيوانات من فواد الآية بيان قدرة الله عز وجل ومن فوائد الآية أن اليهود أهل مكر وخداع ومن فوائد الآية أن الله يبتلي عباده بما شاء ومن فوائدها تحريم الحيل ومن فوائدها أن الحيل من صفات اليهود ومن فوائدها وجوب الوفاء بالميثاق كما قال تعالى وأخذنا منهم مثاقا غليظا أي شديدا فخالفوا وعصوا وتحيلوا على اتكام مناهي الله وتحيلوا على استحلال ما حرمه. ووصفه سبحانه الميثاق الذي اخذه عليهم بالغلظ أي بالشدة والقوة لأنه كان قويا في معناه وفي موضوعه وفي كل ما اشتمل عليه من أوامر ونواه وأحكام ولأن نفوسهم كانت منغمسة في الجحود والعناد فكان من المناسب لها تأكيد العهد وتوثيقه لعلها ترعوي عن ضلالها وفسوقها عن أمر الله ثم قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم؟ وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا طيب فبما نقضهم ميثاقهم البال السببيه اي بسبب نقضهم الميثاق واليهود نقضوا الميثاق نقض الميثاق شيء كثير حدث ولا حرج تكذيب الرسل تكذيب الانبياء وغير ذلك فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ماذا لعناهم وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف يفسره ما جاء في سورة المائدة لأن كلام الله يفسر بعضه بعض لأنه يقول الله عز وجل ميثاقهم بآيات الله وقتلهم بغير حق وقولهم غلف بل طبع الله عليك بكفرهم ماذا ذكروا في موضع آخر لعناهم كما قال تعالى في المائدة قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية طيب فبما نقضهم ميثاقهم قيل إن, إن هذه الآية متصلة بما قبلها والمعنى فأخذتهم الصائقة بظلمهم وبنقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقل ليست بمتصل وهذا اختيار ابن جرير والمعنى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم إلى غيرها بسبب ذلك كله طبع الله على قلوبهم واختاره ابن جرير الطبري وقال ومعنى الكلام فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وبكذا وكذا وكذا لعناهم لعناهم فترك ذكر لعناهم لدلالة بل طبع الله عليها بكفرهم إلى آخره فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله حيث لم يؤمنوا بالقرآن الكريم من مرد بآيات الله هنا الشرعية وقتلهم الأنبياء بغير حق معروف أن اليهود قتلت الأنبياء قتلوا من قتلوا زكريا ويحيى ولا شك أن قتل الأنبياء يدل على شناعة جريمة من قتلتهم وعلى توغله في الجحود والعناد والفجور لأنه بقتله للدعاة للحق لا يريد الحق أن يظهر وللفضيلة أن تنتشر ومن العروف جاء في الحديث من أشد الناس يعني عذابا رجل قتله نبي أو قتل نبي نسأل الله السلامه قاتلوا الأنبياء قتلت الأنبياء طيب وقوله بغير حق هل يكون قتل النبي بحق؟ لا وإنما المراد بغير حق ليس قيدا لأن قتل النبيين لا يكون بحق أبدا وإنما المراد من قوله بغير حق بيان أن هؤلاء القاتلين قد بلغوا النهاية في الظلم والفجور والتعدي لأنهم قد قتلوا أنبياء الله بدون أي مسوغ يسوغ ذلك وبدون أي شبهة تحملهم على ارتكاب ما ارتكبوا وإنما فعلوا ما فعلوا لمجرد إرضائح فقادهم وشهواتهم وأهوائهم طيب يقول السعدي بغير الحق غير حق زيادة شناعة وإلا فمن فمن المعلوم أن قتل الأنبيين النبيين لا يكون بحق لكن ألا يظنوا جهلهم وعدم علمهم طيب فإن قيل كما قال القرطبي كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء قيل ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم كمثل من, من يقتل في سبيل الله وقيل لم يقتل نبي قط من الانبياء الا من لم يؤمر بقتال وكل من امر بقتال نصر طيب. وقولهم قلوبنا غلف قولهم من اليهود قلوبنا غلف متى يقولون قلوبنا غلف يدعون الحق عندما يدعون يقولون قلوبنا غلف اعتذار هم يعتذرون عن عدم قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوبنا غلف أي في أكنة لا تفقه وهذا قول الجمهور المفسرين غلف أي في أكنة لا تفقه نعم وقال قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم هذا رد من الله عليهم وهذا يسمى اضراب إبطالي ما معنى إضراب إبطالي؟ يعني ليس في قلوبهم غلاف ولكن لعنهم الله بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم طبع عليها ما هو الطبع؟ الطبع أن يختم على القلب فلا يدخل إليه خير ولا يخرج منه خير نسأل الله السلام طبع على قلوبهم فقال الله حينما لم يقبلوا دعوة محمد ليست قلوبهم كما قالوا بل قلوبنا غلف بل طبع الله بل طبع الله عليها بسبب ماذا بكفرهم بسبب كفرهم فختم الله على قلوبهم بكفرهم كما قال الله تعالى في آية أخرى بل لعنهم الله بكفرهم سورة البقرة لعنهم الله بكفرهم والطبع إحكام الغلق على الشيء وختمه بحيث لا ينفذ إليه شيء آخر نعم يقول ابن بالقيم رحمه الله وجه الاضراب أن محتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول بل جعل قلوبهم داخلة في غلاف في غلف لا تفل تفقهه فكيف تقوم به عليهم الحجة وكأنهم الدعو أن قلوبهم خلقت في غلف فهم معذورون في عدم الإيمان فأكذبهم الله وقال قلوبهم قوله قولهم قلوبهم. قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان فعاقبهم الله عليه بالطبع واللعنة والمعنى لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها هنا قال شيخ الإسلام وقد يحرم الناس العلم النافع بسبب الذنوب والمعاصي وفعلا الناس يحرمون العلم النافع بسبب هنا قال بل طبع الله عليها بكفرهم وفي سورة البقرة بل لعنهم الله بكفرهم فهم لا يفهمون اليهود ولا يفقههم ما جاء به محمد بسبب ذنوبهم وافترائهم وتعنتهم فالإنسان والناس قد يحرمون العلم النافع بسبب ذنوب الماوس ذكر ذلك شيخ الإسلام فمتى ماذا الواقع فالناس أعطيك مثال توضيحي ولعل اللي اسمه يفهم هذا الكلام ما حد يشك أن العلم دخل كل بيت صح سوين على الجوالات أو بالإنترنت أو بالشوش أو بأي أمر والدين وصل إلى مكان ما كنا نتوقع لو سألنا أي سائل هل الدين في تقدم أو في تراجع على مستوى الدول الإسلامية نتكلم دعنا من الكفار على مستوى الإسلامي ألا ما أتوقع أن واحد في ذرة إيمان في هذا المكان الذي يتكلم التاريخ اليوم التاريخ اليوم عشرين سبعة ألف أربعمية واربع وثلاثين ما أتوقع أن في واحد ذرة أقل يقول الناس في تقدم صح بل كل ما جلسنا الآن مع عوام ولا مع شبال ولا مع صغار حديثنا الناس في تراجع الناس في إقبال الحرام الناس ما الذي دهى الناس كل المجتمع يسولف في هذه الناس في قبال الحرام وذهاب آآ... الغيرة إلى آخره والربا والرشوة وغيرها ماذا يدل ليست القضية كثرة العلم وكثرة قنوات وكثرة انترنت ينتشر بكل مكان بل بالجوال تستطيع أن تسمع أي درس ومحاضرة لكن لأن وقعوا بالذنوب والرياء ما ينفع لأن الدين ما ينتشر بالكثرة وإنما ينتشر بالإخلاص, بالإخلاص والتق وهذا كبر مثال الناس الآن في دبابة والعلم طلبة العلم في تراجع وقلة في طلب العلم قليل من يطلب العلم الآن أصبح طالب العلم غريبا مع توفر العلم يعني باستطاعة الإنسان في بيته يستمع لمن يريد تل أعرف أن العبرة ليست بالكفرة ما غيرها بل طبع الله عليها بكفرهم الذنوب والمعاصي هو ما أقصد أي ذنوب كل أحد يذنب لكن أقصد ذنوب الرياء ومضاهات الله وتغيير دين الله عز وجل يطلعون بالقنوات ما كان حراما كان حلالا الغناء أصبح حلال والتصوير أصبح حلال والرياء مجالسة الفسقة مجالسة من يحاربون الله يخرج بقناة تحارب الله عز وجل ويرفعها ويخرج بها من أجل مقابلة وهي تحارب الله خبيثة جاءت نشر رذيلة إلى غير ذلك لا نرضي إلا أنها معروفة فقال تعالى بل طبع الله عليهم بكفرها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل قيل فقليل من يؤمن منهم في اليهود منهم المؤمنون واكثرهم فاسقون فلا يؤمنون إلا قليلة قيل فقليل من يؤمن منهم وفعلا لآمن كثير وقليل قي عبد الله بن سلام وغيره وهذا أمر مشاهد في العالم أقل من يسلم من اليهود وقيل قليل إيمانهم يعني هم يؤمنون اليهود يؤمنون بالبعث يؤمنون بالآخرة وأمر المعاد والثواب والعقاب لكن إيمان لا ينفعهم لأنه مغمول بما كفروا به من الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقيل لا يؤمنون أبدا وأن مثل هذا التعبير جار في لسان العرب فهو نفي للكل للكل يقول لأحد العلماء العربية تقول العرب مرلنا بأرض قليلا ما تنبت يريد ولا تنبت شيئا كما تقول لا تذهب للفيض الفلانية أو المكان الفلاني ما فيها مثلا ما نقول خضار إلا قليل ماذا تقصد إلا قليل يعني ليس ليس فيها شيء ولا يتعمل جميع لأن القاعدة في التفسير أنه ما تحتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها تحمل على كل المعاني من فوائد الآية أن نقض الميثاق سبب لللعنة نوذب بالله وقد نقض الميثاق العالم ما هو الميثاق الذي عليه أن يعلل أن يبلغ الدين ولا يشتري بدين الله ولا يبيع الدين من أجل شهرة أو مكانة فنقض العهد نقض العهد من الميثاق نصرة الدين والقيام بالجهاد فنقض العهد وقدم العلماني وقدم الكافر وحرب ولي الله ولو قعدنا قعدنا يعني جلسنا نعدد منتهي لكن هذه أمثلة فقط ومن فوائد الآية خطر الذنوب المعاصي وأن سبب الحرمان الخير وتعرفون حديث خرجت ليخبركم ليلة القدر من رواه البخاري رواه البخاري خرجت ليخبركم ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام وإنه تلاحف فلان وفلان فخ فرفعت عسن يكون خيرا ومن فوائد الآية عتو بني إسرائيل حيث قتلوا الأنبياء ومن فوائد الايات ان من طبع على قلبه فلا يمكن ان يؤمن ابدا وفق الله الجميل لمن يحبه على الله والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد